الذين جتلهوا الطاغوت ايعبدوها أن و انابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم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 فوقها غرف مبنية تجري من تحتها هل انت الله لا يخلف الله الميعاد ألم من ثم سلكه ينابي ثُمَّ ثم يخرج به زرعا مختلفا ثُمَّ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى فما شرح الله صدر لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ فهو على نور فهو على نور من ربه فيل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله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 ومن يضلل الله فما له من هذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين زوقوا ما كنتم تكسبون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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل اليستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يظلمون انك ميت ليت ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون الله اكبر